وثمان أحاديثي أحد كظنين نابن بمعنى اعتقاديات مبنى اعتقاديات وهلوى نابن بمبنى قواعد عامية كأحكام متطوري جزئية استخراج أكري كالأحكام متطوري جزئية استخراج أكريت أما الأحكام الجزئية أما الأحكام تناد بأحاديثي أحد أكريك الظنين بلان إشكال بجناية شونك وقت اعتقادياتك يقينية مبنائكار يقينية وإيش قواعد عامكك جزئياتي متعدد يعني إجري أبانيش يقينين لموارده جزئيات يتلق في حالة الظن إشكالي هذا واببنكو النظر بوضعياتي بشر كان ريكني غيري أو كتجويزي اتباعي الزند دو موارد الجزئيه بكريبو لابش اوتمان اقر تواعي احكامي جزئيشي بيان بكردارا حزاران كتب ابوه ماتا اخوارو كبشر ميتواني تلقيبكا وحفزيبكا كوابو لبر اميكا اعوناك ري غيري اوكا لجياء احكامي متطورة قواعد عام دابن ري شاريكي ترنيعي داي هر ام اخوي تجويز الزند بو شو موارد قواعد عام دابن ایتر استنباطی جزئیات لما اسپیره با متخصصین با مجتهدین دیگه لا مجتهدینیش لزوری که موارده نتوان مگن با یقین هر با زن اگن کوابو اصلا تبیعتی کارکه هدایتی انسان و وضعیتی انسان خوی اختزای اگران استناد با زن بکری و ایتیش يعني؟ اشکاری تی آنیا چون هر ود او لا چون و تارانکه یکا انسان مبدأي حركة الروشنو، مقصده كيش معينة، والمراحل كأج، كمثلاً للرأي بيعطتها معنى، بعطتها كاشان نازم، بعطتها فلان معنى، بعطتها مثلاً قزبينو كرجوا أحلى كل يعنيه وتامانش الروشن، إذن لو بينا جار جار هنا يقبنى كالجهة حركتك لروشن ولا كوالجهة حركتك, حركتك, حركتك. أقلها ك. واختي المبدأ ومنتهى روشنا وشنا مراحله كلها كانش سر منزلة مقطع كانش روشنا وقاعدة عامة إيش كاليك كشنا يدويا بس لا أي أواك أحادي سيأحاد هنا زمن لدر تنهى أحكامي جزئيا لاستنباط أكره وأحكامي جزئيش لمحدودة كي تنهي هنا أظن جزئيا أظن دخلت في الظن إشغالي يو ماذا بإرادة وأوي كالقرآن ظن اتباعي الظن لسر أساسي الظن ينكر بنا کاری خواه لسر اساسی زم بنا کردنا زم زمیانه کردن مربوطه به آو اینا مبنى و اساس و که یکی اعتقادات جایز نیکله لسر اساسی زم دوم او قواعد آموزه آو کلیاتک هم مبنای وسایلش تک. آما لجزئیاتا جزئیات و انسان حسی نکری لجیانه ارادیه که انسان لماردی جزئیا بظن كارك حرواك لهر مورديك يترى لما واردي ذنك يا إنسان دعي أما كمبناء كاركي محكم بو أدعى لجزئياتك اشتيك أو استحكاميه نبوه مبناء كهياتي هيتش بلايو عجيبه غريب ميوه قبوليك تحموليك مسألة لجلس كردني ساختمانك وقته مبناءك و وقته اشتاء اساسيكان محكم بو دلعي على داناني لتها على فرانجى أجر كان كان هي سؤال معنى هر اصطلاحی قرآني کراینی بروشن بده تو پیشله مشتی ادیم راجع کد سرکه و اصطلاح لب آهاتو مثلاً گرکی معنای دعوت بحكم حکم و آزار حسن و جدال بالتهی احسن بروشن بده و مراجع کد سری نحل پیشله سری کی کرد لسلام اساساً انسان گرکی بیا متشابه و مشابه زنی ادیم راجع کد سری و دوایی هر سری کی ترش او سورة زورتر بزيك فيه اشاره بواك جا با مراجعه يبقين بسورك سورة اهل عمران هروعك آه ازاين دواء سورة بقره لسورة بقره قومك قروهك لخلق كاستعداد هدايتي انه دستاوه لان خوان النبي نعنوه بنا سره أهل الكتاب ومشدكين، أو أنا مشدكين أو أنا وبيان روش جواتهم، أو أنا حزف أكران بتعبت أهل الكتاب إذا مشدكين بتم العتي أوانه، أما عزل أكرين لا أبرين، أمنتي جواش هاي استجيها ودتني مسؤوليتها خلافة عبوديتها يا لجأ وأنا داء رؤ هي أوانا أدري، ودياره اختي أو أكره أو أنا وعزل كراون هوا بيدن دانانش، لسه دا كان بشره انتقام صندل. أرغب إبليس وقتها كان لعنتي لأكرا لبراويك أو موزعه نادروسي أكرا لبراوي آدم ودوي لعلاني جنغي بو هميش أكبر كلمة سورة أفرمي مؤمنين دعواكم كا أنتنو لا نصر معاقوم الكافرين شو المعركة دستيقردو جاء سورة آدي عمران كبش في بيان بياني أواكاكا اواني وا اهلي باطلا اعلاني هو انتقام انتقامي ان ليسيني لدنيا بالمغلوب كالدنيا لبرابري مؤمنينو ولا اكرتشا عذاب شديد جهنم هرواك متقابلا اواني واهلي حقا عقيدكي ان حقا ولا سر اساسي حقا اواني لم معركوا الجماع سر اكواني خو النصر يعني أداة بس الكافرين ولا أخريتي شايعين جنب جزائي خيري أبدي. أما نحوري سورة هي جاء ليرا لما كتابك يا بثايبت هو أكريتا نصارا واعتقادي باطل لما ورد يقوله جاء عيسى ودايكي بإلهه زالن بس ليدرس يعني زالن كإتقالي أمرك ودسر واساسه رشيئا لك ومجدئا بأوانيك بك أمامي من دسر حقا كسر كون وصريانا لدنيا ولا آخرتا خوال بزيخريانا لاتو هروا ولا أو أو عمران دس الله اصطفى آدم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين كذكر آدم أو مقطعه أو مطلب ذكره وابا منها سوي اويشه سورة كانان الله على انران جاء لمقدمكا بشيويك كل وصفه ام اكتباه سورة اكا كلم زمينها خليك تبينه كام سورة اوها خصوصيتك كحق روشن اكاتو تميز ادالة باتو دعوت اكا خلق بان اعتقاد مناطيابك و اما كبون بذوق روهو مجدادا ب هرشاك الوانيك هر مصر بسر باطليان بمغلوب با بمغلوب الدنيا لدنيا وبعذاب شديد لآخرة و مجداد بوانيك الحق قبولك و ايماني بانن بسر كوتين لدنيا باجري خير لآخرة بو اعواد اسبيعك ال لا ال الله لا هو إلا الحي القيوم كان لي اشاره إشارية بمكان أود إلهي إلهني حي قيومي عيسا أقرأن ماركة. أقرأن ماركة. شنو عيسى ومريم شو متعارضين اختلاف يعني علماء بعض يعلن لو وقتا فوتي كروت ولا خازين ويقين بان وان يجدوا اياه فوتك فوتكا ابي حي بي ابي قيوم بي ابي هنبت راقير بي او انا يباك اتكا الى سرقك من الاعتماع الى سرقك انا اخوان نياز يعني براقيرك نياز يعني بسر برس نزل عليك الكتاب بالحق بالحق او حق الله لا اله الا هو أم كتبه كناردو السارو أم حقه ناردو متزمني أم حقه مصدق لما بين يديه كتبه إندريلو تجشه يا تيابو وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أوانيش دموجه وهدا السكان شدادي خلكن هربوا حق داوا وأنزل الفرقان بل أن جاء وك اشتيانتي كلابوة وتحريفات وشدهات وأم قرآني بعنوان الفرقان مش ناردو هرواك مصدق يانر لو جاء وك بيان كريه حقك أوانئك إن دوجاتي شو كشت غيري أنتهت و باتري أنته كلابه فرقانا جاء وكري حقنا باتل إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز في انتقام هرشيش أكا قايأ وهرشي انتقامك لو كسانيك هم بتهورات هم بإنجيل هم بقرآن أم حقان بروشن كرأتوك الله لا إله إلا هو اما استعان تبيشر ان الذين كفروا بايات الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يعني امك قرطعان ان في اله يعني ركله سوره الفرقان دعى امك توحيد شركة وقال ين하ذر الا اف كن افتراه وعانه عليهم ظلم مزوره وقالوا اساطير الأول قد تتبها فهي تملى عليه بكرة المصيله دور قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض لا خير ما اكرني كسى كوار ان تنى ان كان اسم ان كان اله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون وكتاب الله ان يجري هؤلاء اللَّهِ عند الله قل بِمَا الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض وكوي او لشتى في اكتوبر او كيما زينبك سبحانه وتعالى سبحانه الجمله شلون تنقال؟ حسنا. الصفن بالاعنيف لا اله الا هو عزيز حمد بياني او كه مو خفيات اذاني واذاني الهكيه اما سفرك حتى خبري يا نبي شيء انا ورحيمه لا ظلمك او تصوير دقيقك وحمز من اشار ايش بوياك باسال أي لرحمة ان كراوا تصوير كراوا اي سايش هيك لوانه كمخلوق فاي ومصور الى رحيمه راقب الهيه اش رجل حي قيومك اشاريك ربوا لا إله إلا هو العزيز الحكيم وعيسى ومريم أو بو معنى كما لا عزيز حكيم هو الذي أما استي بياني أو يكرك الله لا إله إلا هو حقا توراة إنجيل وقرآن يكتب إلتفق المسر أما بلعن دواي أو كتحريفاتيك هاتوين أو توراة إنجيل حقانة الإخلاف اللي حق حقا استا ما تروي كيتير أجر لا قرآن لا بينو أذوب استرخ هذا مايك التأكيد كاتوه للسلامة حقك الله لا إله إلا هو جي وراء الله لا إله باش اشتتك بوي أويلي ك كسي كيتير ليش ت بدأ سيربي وقت مسافيرش مريم ما بيان كراهك عيسابا كيفية غير عادي هذا في الدنيا هو أ ما كسانك لا الجربن أويلي استنباطا كان كبلة أبيشتك هي لألوهيتها يعملين بعضها هي در نتيجة ليران ظاهرا نوعي تخالف وتناقض لبين دو باشلا كتابا فيا عبي ليران هروا اجر اختلاف لبين توراة و انجيل قرآن بو حكمية با قرآنه اختلاف لبين دو قسمة لآيات قرآنه بو لمزلنا حكمية بمحكمات المتشابهات محكم اوي و هيك معنى اغاني وشكنيك للحاظ دلالاتي لغبي مفرداتي ومتركيب جمله بني وسياقوة اغوى مرادة لي اما متشابه اويك معنايك اغاني كموافقة لقل اغوى معنى اما بسورة احتمال معنى تريش اجيني كلاقل وموافق بأو وقتها حكميات أبيبكام قريبة محكماتك ده بتجد شيء أو معناه بيجي له ده متشابه كمان موافق أما اشتيا ترك خلاف يا هو الذي أنزل عليك الكتاب من هو محكمات هن أم الكتاب محكمات إيش لك كلمة حكم حكم كنت نشي لا لغتان المنع والإصلاح كنتوا ليشتقي بمبرو فسادنا شيء للإصلاح عن لازمني الصلاح دمينته ولكن ايه محكمه يعني ايه كبجوره هاتبه كنترولي واي كرابه كنترين احتمال رحمه رونكاته معناها مرادك روشن بك مقصود جيوك الله لا اله, اله الا هو نفي اسباب كقليتين عباره لدلالتهم اما متشابه اوليك ا كلمه كا متشابه لبابي تفاؤله تشابه كذا وكذا او دشتوك يكبن تفاعتنا به فعل كيهن ب متعدد به معناه مكه او معناك بحسب ظنك لي فهمك له قول فلان اشتوك يك مثلا لا اواتيك اثرت كلمه منه اي سا كلمه لك طرف قاو يا برك لو اياتك لو زمينها روح منه ما أعلى وعنا أجل ما تكنيزان بي إنسان زور صادق هني لي أقري استفاده حقي لي أكاك عيسى يشهر بان بي أكا, أكا جاب مشيئتك خاص ببريارك تايبت خلق بوا منك بمشيئتي عامة كلا تريقي أسباب ومصابباتي عن موابه ما أعرف الشيء لكي موحكا جزئك يع لا شيء لا ألوهية حقوته قالوا يا أمو أمش ألوهية تتيح يعمل يوم ألوهية تتيح كم ووو محكما تكهن أم الكتاب أمان أصلا كله رجتياك أبي رجع أبدا ممكن أم أصل أبو ولدي أمان حالتي أص أس أصالت أوليتي يعني كابير رجع أبدا ممكن وقتين لو آياته هي لكن نزين كامل نبي معناه رجع ما ممكن يعني غير أم زمينا وك أمريكا چند سال زیاده آیهالکریانه به با ماکه حوار کردند زهی دیخوا درست نیست. ام جارجین نفر بر وابق زیت مسافت او یا که حاکم وانبشی ات اگر این اگر دین نایتو. سمت جاآوکه استغفرالله و استغفرالهم الرسول دین نایتو خویان استبار پن در قدرای رسول كتوى دعاء مغفرتي عند وقت لاوجدوا الله طواب الرحمة أعلم آه وأنا مسألة هنا أو انسان شيخو في ركبة تجت الليل بارتو بيك على واسطة لبني خوي خواب أعلم دموع بس لحالك أصلاً لا عبارة كجاء وين يا تغفر الله بشه خوان استغفارك وأول شخان إخداك دعاء رسول استغفار يعني الله قال دوجها تو يك نافرمانية مش عندو أويش بشه خوي وقت لا تعبيركم عن الحلالين أزاي ك الحلالبك تعبير ديني أولي ولا أيش إجى استغفر لي يا أبا استغفر لنا يا مريخوا يا عقب أوهم عنك مغفرتي سوف أستغفر لكم ربي ك آليات بشر كيخو استغفال لأمة كمان كذا كانوا دعاء مفرض الأخاء كن وي إنك يوحقك يا أخا دياري ترزميني يا أبو مدوعي خير يا أبو بك لو جاتوا أيش جازيها دوعي خير يا أبو بك ده آخر آية قاطعة لا بير يا نشوت ولا كونش وين آمك أؤمن معناه خلاف يا آياتنا لا يجرن يا نيا يا أبو بك أبي معناه كذا بنكذا جل آية يترى موافقه أه. وآخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ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 دوشها لما ورد أمر جل آياتنا. يك مراد يك حقيقة. مثلا لآيات لا الصفات ولا آياتك كمربوطة بزاتي خوا ب ب اسماء الصفاتي خوا. فرزكين أو هو السميع العليم. لرا مرادك هي حقيقته. مراد ذر شنا السميع العلمي شناواؤه دانع. أما كيف حقيقة كا كالسمع أو شونه او أو شونه هو يتربي مناكرين. ايش تسويك الناس هذه اواد بالراح حقيقه كذاك حاول ادا بو غير ممكن وبلا يكون على بابا الا اشته كثير يعني كيهني فيك ام خو شي بيننا باهم راح لا جاء اكتفاءه مراقبه كسميع يعني كان ابي من بس يعني أصواتي من كلماتي من اما مرادك بهم روشنة اكتفى فيهاك و اعيه محكمة شمهية لو ليس كمثله الشيء يتب كنسر ناك منصر بحوموك اويترو من وقمن ابيسيا من ازاني مرادك اليواراقرم اما حقيقتك اويواء ام عبارته اولي بو اكا رجوعي بو اكا الرجوع الى الاصل من هو ما دم بو تأويل بو ارجاعي الى الاصل شون اي كان هناك ناتوا انا انسان او وما يعلم تاويله الا الله كاتبوا شناه حلقه غديخا كست تعبيدنا زانيه بل هم الراسخون في العلم كسانك راسق قدم بالعلم قدره همزان ذلك همشت بشر بينك قدس في دما اوان يقولون امننا به كل من عند ربنا امننا ضمن تشابهات جاء جُكَّ انيس محكماتكج من عند الله ذاهم من عند الله دوسن هذا متغايرا متفالفن جابوا ان يجر بهم مراده وا لمحكمات فاهي او عدم قبول وما يتذكر الا اولو الالباب جابوا تاكيد ايوكا ابي او الله وقت فكره وراسخون يقولون اعوذ بعيش اذا فاي او ربنا امخس راسخون في العلم ربنا لا قلوبنا بعد إذ هديتنا. او زي غوام منشئي ابتغاء وابتغاء ما يخضر لي امان كي اميجوك اوان لكي موزع ما موزعي امنا به كل من منك رب العلم وهبدنا من لدنك رحمة او تسلمو او ايمانو او رسوخي في العلم انك انك الوهاب ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف المعاد حرابو محكم ومتشابه بمترتيبه روشنا بيته ومراد لانك محكم اوى مرادك مشخص بيه معين بيه انسان اگر طالبي هداية بيه توشي ريب نبيت يا بويا او قيد الله اوى طالب هداية بيه لا هزاران دان الله لا اله الله إلا هو شهر شك اكا واما متشابه اوى كا احتمالي خلافي محكماتيش للحاظ دلالتي اللغوية سياقوة ده ب... لو كسك اهل الدقه تشنو بغينا كسك في العلم لو كدو احتمال مطرح نظره ما كاسم طاته وجو ابو اسماكه كاتو او معناها غير كلاسماكه يقرى ديك اصلا عالم لا ما وردى مثلاً صفاته. أجر بيجربها وهاي متعال متشابهات آيات متشابهات. إن لا أردى ياو هردا محكمات قصيد لها. او أختها هرت هوا ومشق قصيرة كذا داري اسمها أصفاتي خواه. هذا نرجع السميع نرجع عليم نرجع حكيم. شون هر كملة متشابه يعني لمن هو خم حكمته سمع علمه امان الله خم ان زو انسان زي ما أجاب تشابه. لبين علمي او علمي أما حكمتي او حكمتي أما اما حمشنا كبير ما بين النظر وليس كمثل شيء ما يمان مراد على واقعين. هي الحقيقة كأمور هي ما خلق زينك من نخير. أز ما هو تكويني بينشقة هو لازم. مثلا استوى على الأرش. ذو تكويني بينشقة هو لازم إخوان تعال وقت شون حاكمك قام روي حكومتك يبوه تعيك للدواء أنشأت السب تخطي فرمان روي خلق السماوات وأربكها قلم روي حكومتك فرمان روي بو خود روس جان دواء ثم استوى على العرش أنشأت السب تخطي فرمان روي يدبر الأمر تسكب فرمان صادق كردن وتوجيه كردن أمور تصير أمور بو مصيرك خير ده وشونك إنسان جاهل يتجذب بعد ذلك الهداية البيت ذهن مجمول بو بواقعيات ندروس بو و باطلاه كأو واقعيات تنها واقعيات ترتوان انجان بگرنو او ذهن مجمول بواقعيات حكومت البيت فرمان روايه و تاج گزاريه و تخته و صادر كلمه فرمانه و دارودسه و محاسبه و نظن پوليسه و رجل چونه أبيك يا ك يا أمانة للذهني دربين رن نظلك نابي أو بينابي بتنها نفي ناقري أصلاً للتربيه النفسية الإنسانية اشترى إمكانيه أو مك أو مك أو مك أو مك ويجدر نا أبي وقتها أبي يجري أو مك أو مك أو مك هرم اشتكي لأن في أجره اشتكي بوا إثبات قريه ولا جاهد أبنه لانه زور غنير وثوان أيه كابي ااا هم زميه فاعليه يانبفرانقري چون اول چند سوال سوالی که ترک را و که بودی اگر جن شوی بندی واجب چهار نان درج لادابه خال تیاو اگر جن خیلی بندی هیچ واجب نیست اگر واقعه هرویان ارتباطیان بیکوچه و امیش ناراحت متجلى اگر شوي مرت حامل بو فوزى الحمل بو ترىت انا شكر ك دو سؤال من بالاماترين و كجواب منك اوازن انسان هو مركب لا روحه لا جسده روان وجسد طبعاً روح وفده دن أولاً شفايا وجده نفس روان و لجيانشه سروكاريه لقل نعم ماليه هكلا أطرافيه و لسرم أساسه ارتباط سه زمينه هه يعني جنوشو هم ارتباط روانيان ها يبا يکو هم ارتباط جسده هم ارتباط ماده جياب نوائش يا كيابا مردن أبي يابا التلاق لهرسي زمينك أبي ارتباطي مال دي قطع أبي نافقه وشد ناميني ارتباطي جسادي قطع يترجم يترجن عنواني حرسي بياو كشتقاي بياو ناميني و ارتباطي روانيش قطع أبي يترجر أسولتي السكن نا أمبو أو نا أبو أم ناميني لا سرم اساسا به هم لا جابونوي طلاقه وهم لا جابونوي مردنا هر يك زمينا ولا حذا بكري بزانين هر كاميانكي ارتباطك ارتباطك متعلقه به وقت عده لا طلاقه ادر حقيقه بيدرا يا نصف محركي اقل محركي دياري بو يا متعيك اقل دياري نبو لا <تصفيق> وكاو حقا ماديا درايتر ارتباطي مادي قطعة مقصير اقتصادي ارتباطي اقتصادي قطعة ارتباطي جسديش قطعة شون مباشرين اكردو لقال يا ارتباطي جنسي نبو كوابو رحمي معلومة بلية لو كان نطفيئة <تصفيق> بتيابة ارتباطي الرواني في نيشون طلاق جيابونا <تصفيق> با اصلا منشأك تفرقي روانك روانكي ويجيابونا ويانا ليك لبر لسرني عدىي لسرنية دوائما كي خوي كيخوي ورقل يترأتواني فورا شبكه وكلا سوري احزاب لآيي اشتروا دعا بك افرمي بي ايه تشلونو يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلة ايه ارتباطي ما بديك هي او بعداني او مطاعة و مهركة تواعبة ارتباطي جسدي و ارتباطي رو علمي و اساسه فورا جواي طلاقك اتواني شوكا. اما اقر لقل يا جنسي برقرار كرابو ام جاره صورة يا مشخصك كحاملة يا معلومني اقر معلومك كحاملة بس دوئت ارتباطي ارتباط رواني كان يعجن ثلاث وثمان من شاركاي تفرق لاو زمينا ارتباطي مادي هي كحققتي اجري وبقتني حققتي توابه وارتباطي جسدي هي شلون حامل الان رحمي مشغوله منالك وكهي او شوية كوابوت هذا زمانك ارتباط جسدي كبر قراره متواني وكان الأحمالي اجلهم ان يضعن حملهن للطلاق هل وقتي وزعت أو او وقتي اخرين ارتباط قطع بو واتوان بروالق القصير ارتباط بدري اما اقر هنبو أجر ديار نبو كحاملة احتمالي بو او وقتي يا لو جنانيك حالتي قاعده قي هي هي هي هي لوانيه كنيانة. يا أوانك يعني يا لبر أوي كمنال يشتى نعيش بلو يا لبر أوي بونو دوراني قاعدة يا لبر استثناء نشانيك لأحوالي زيستي جسديني أحاملني شو ابو ماجر مروري زمان دريخه او يك قرانه فرمه سمان اديانا وابس سمان چاوراني چون حتما لمده سمان اگر متفق دركه آثار تحرك سنيني رحم او ارزك حامل اگر سمان ته فرو هيچ او لا حاملگي مشهود نبو ايتر ارتباطي جسادي من قطعة ارتباطي روانيش كنبوة ماديش كحق اخي قلتو اتواني شوكا ازميش قطعيني يعني يقيني كانوا لا بخير و همو زمان و همو مكاني كيش امكاني لابد اوه كتن نكرا و با هناك الري كندرا و كدخالتك لقزيع الدار اما اقر لوانيبو كحيزي هيا أولا، سي حيزي هاد بسرع يتر عدد يتوابه يعني حتماً أبي هن بكا شاورواني بكا تا سي حيز أوبزاري قطعان أميشا لسر و أساسي كجائزني طلاق لان مجال لحالة طهراء طهراء كيش كلاقل يا مباشرينك البيت نالا حيزة جائزة طلاق ونالا طهراء كمباشراء كده أبي لطهراء كابيك مباشرينك بوجه كاللو طهراء كينا حيزي اویش توابو پینا حیزکیتره، اویش توابو پینا حیز سهام، با مجردی پینانه حیز سهام و قرتنی حیز سهام دک آدای تواب و بیتو اتوانش شود. با چونکه آذانین متفا و مجردی قرار قرتنی لرحما دس اجابة هنکده تغذیه و خوانیف لرحماه. جا لا والله رنا بعض جنك خانتي انزور بيه باشي نطفكش بكاز يايشي بمنى دوما يدوما اكريجن حامل يا خوان رحمي بريق. اما من كم يدهم اگر حد نشانه براءت نیچون اکریل لبروه بکناک زورو زیاده ل تغزی جنا یکه امانیتو نقدرک یا رجل انا بره و فرمه و المطلقه فيتربصنا بانفس بانفسهن ثلاثه قروب بس اماي كتلاقي ادري وحيزيها ارتباطي رواني كانيه ارتباطي مع ديشكا بكوان ترى ارتباطي جسديك احتمالاها تا وقت روشن بيته انقطعني ابي اش يعني ورود بحيز السهم او رحمات يا ظلم الكرندر جنكاو زياله وك لازم ابي بمانتو چونك اگر جائز به مثلا ده هنا 3 لا تورا ما به بحيز لا قال يا معاشرتي كربو فورد ويش ثلاثه يا أو, أو, او يا آوا هر بوسی نحسی نکرده باید که لوسیا حیزای ک ارتباطی لگر حمله که چون هشت نت فکت هر گروه دوام نیا ک ظر و خویج استیکر بود با غذا گرفتن و بازن گرفتن در نتال حیزیانه حسیت هر حسی نکرده شیت ریش ببر لحال که لصوته زاهرا حیض ویده از من دنبال أداء أمتي <تصفيق> توابين لحالك أحمد شو أهبو بحم هنا كوابق قرار قتني نطفة للرحمة حسيبناكري أوقتها بدو حيزو شو أكاو هشته روش النبوة كبراءة رحميها أبابا جنيك سجي ترونا النطفة أميلا قبل على برأوجا اسميا لا وقتها قال له طهراب يوم مباشرين بكري بدري ويا لحiza أكرين لحiza مباشرة نقال كربة اتفاقا فين حامل موبايل أو إمكانيته يعني مثلاً لو آخره، دي أو وقتها هل حيزك أتراقبه أو حيز حسابناك ليه بوسيا حيزه وبراءة كرامي يعني كذا كذا شو اللي نأخذ دي حلقاهن بوا ااا متفق رأي كترون هشتا لو عنن يبقى ااا إن لا استفادك من لو ااا حيزه وقت نطفياك بيت كمدة لو برد بو كوني بوا باش تواني استفادك دي خلق بحيس حسابك إن حالك أو هشتا متفقة. استباءتي لاقل او خينا نجد توكا وقت غزيه كامل يدفع كوابو وقت اللايف سي حيز اغزر او يا انك تراقيدا ودواني ترش بشفنيا اللي حقيقتها دويان معتبره دواي او صيانه كخلفه سبيكه ارواشواكا لحالك دويان معتبره وبراءه رحم نبو اعلم راوي ان اول ايه سوره الطلاق عبرم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء لعدتهن كلامه تخصيصا طلاقك أبو عدك يعني بي، طلاقك إرتباطي طيبتي لجل عدك أبي يعني طلاقك على خدمتي عدك أبي، بمكان عدك أي تجند أبي، بركة بي، شو يعني بيش لعدي أبي، نلنا وحيزك أبي، ونلنا تركا أبي ومباشريك البير لو لحظة طلاق <تصفيق> ده نطفله رحمي عليه، هسه طلاقك بي على خدمتي رح لا مباشرين كراوة كدوائي وقت السجاري طالي وحيزي درك ببراءة رحمي هايو اتري ارتباط الجسادي قطعو من ان بس يما انك حامل اقربو حت من دركوه اوانيك حيزياني قطعوه اوش حيزي بس ام ويحاملت بي بي بي بي بي حتمين بس يمان درك بي حالما اما انك باسمان ريكا تلاق <تصفيق> بي ملاحظة كرا عد لبر اودا ان ريكا درك بحماينه لما قد تقل الوزر حامل بكا شكا في غزراء وعارض ايدا ديارة رحمي بري او اتوان اشتا اقل اخاتو خريكي غزران ديني عدابو شي عوارض يحامل اي مثلا حيث غزارة وعيث يهمي عن نبو در حاملة يعني سيما غزارة ودرك ودك حاملة هو يكا تبيل أبي با عدي حاملة يعني أبي تا وصحي حاملة كاديش مساله أما يكا أبي اللهمو زمينكان على هرسة زمينكان رابطانا ميني شون لاحقا يكسينات مئفتر بي شون الجن تكي تواحد تشبيه يبقين بوانا كيروشن باعتوتي مئة أخوة ينعوا سابب مسألة باقار جناريك وبيعا باقار درات يكيترو وهو يبتك الخلطاني راوستي هاي اللبك وزعي خاصي هيداعي بونه اه اني متعلميه شا اه اه اولاك كريد يوضع وقتي خبل اوهاي داي اللي يشال لك اه اه تاكواني عبكا لساريك عمود اتواني عتماتكا داي الاتماء او ما هو اعمد عن دواواني في الحالي حوج عليك او جنيشين دواوانيك تهود بو بل او اه اتر الانو جوي طلاب اه ايك محتنا بو طمقر نوتي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 سائري حقوقي ترك روشنات شون جاء ما شنس عزنك وقت لو أصلاً عشرة جنسي لقلك رابي شوك عمردو أقضي ازدو إزدواج بول مارك راود دوائي شوك عمردو مياه ولا توفون مكو أزواج رابي إن أربعة مع عشرة شون خالي تعال زانيبك أو الروانة بجوري لسر رواني أو, لسر أو شوكة عبید شوار معنود رو تا امکم تواب به تو و تواب به تو شکاب تن ورتي آنها اصلاً شوکه تکه رنگ وقتی میشه مثلاً نیدی به اگر شوکم رد جن کابش شوار معنود رو جد شه آما بیانیه عید مر راتی نوانیه ربطی به رابطه جسمی و به حامل بون و حامل نبون نوانیه. آو مرتبطه. آلتا أرتبا رابطة جسدية كي ش هي يا بل عم أجر رابطة جسدية ش نوامها خير. ماشي نقوله تبقى وراء رابط روانيك باقي أبيش ما رجف وزرة أو ساعة فقط. بتجنسي ربوبه معشرات ويدابو أو وقت دو صورة. يا محقق رابطة جسدية ش هي حاملة يا احتمالها. اقر احتمال يعني النبوكة حاملة جاء ميال لو جنانيك قاعد قيان هيا عادتي زيان هيا غيري هيا كنشطع جناني كان اسعادهيان هيا كنشطع دون صانبه كعادتي قاعدهات مكانيتي هره بيجوار ما مدروش من لبر أوك أو رابط رواني هيا كأمان لحالتك جيابونهوك لبر طلاف بوايا أويان كا قاعدهي هي هيا سيجار كا قاعدهي باته بسرية يترتوى أبوك أنيك واردة بيتانا أما أقرأنا بأنك قاعدة إن أبو أبو السلام بوزا كالامدو سورة روشنا بيتو كالرحمي بري يتر رابطه جسدي إن ركبك وجودينيو أتواني شوبك أما ليراء لبر أوك رابطه رواه أرار سامي إن سي حيزي حي حمي أوه المدوج راسا ديبو وجوديني رابطه رواه يو المام لم تفقنا حامل وقتك يا امري امرشني يا لا وقتك اخرجي गुजरان لي شو عم قلت لك يا درك لك حامله فاخدت تقدم هي فصار مزمنه بو بو وكترواني او بيتو عدين يا سوبه لا برويش درك تو حامله ابي هرمه تاوي حندش بن صورتك شو كم رضوه وجنك اگر حملك زيادر لتشوار معمو خيان لي ريشا ديع رتشوار معمو دراج اكزري رابطه رواني خطع بي تواق بي زيادر لتشوامك رابطه جسل يكيش خطع بي تو واسع الحمل بي هر <تصفيق> ابي منتاو تازماني واسع الحمل اما يش هر اتفاقي دس رو روشن اما قصة دس روية كا اگر ها امو شو ايمو لتشوار معمو دراجي بو دراج ماهتو ما بيش لتشوار حياء لمسو حكمي ش لقد كنت ما من رجب سريني جاب زين كاملان دوانا قبيل جمهوري فقه وتو يعني من من جناني حامل تلاق نائم ديك جني كبابو أشهر أما باسي. لا تحمل المخاطح مال جناني تلعب للمزاك كا رابطيج يا وخم المشنام ما جو رابطيج يا بدي اوي أو أو أو أو أو اصلا شو كيبو كي فارواني شديد معتبرك يا رواني واوبا بوزا حملكا تواونا بس اشكالك يعني اوي كايتكا لا سيلا بيئا كايلباناني توقساكا واو ايشكا حكمتكا حقوقي فينا مخشري الا مصراتا اقرزا فورا مراشوكا فجتا الرابط رواني بالقرار لقل شوي مردوات شروع شو كالك مجودي رابط ريش القرار لحظه كالك تاني عدت بسر يكشت رواني ديخ بوثمان جم لبر خصوصياتي جسمي ورواني كا متناسب لقل وطيفيه كا بيس بير روا لبر خصوصياتي جسمي ورواني كالخلقتيا دان روا أبيتك بي. ابي تكايه جان ابي بياو وقت عمودك وقت متكايك بينه او يعتمدوا مثلا رانا يا جا روشنا يك ميل تنها سریک چنار تو آنی عتمات که، آن ما چنار تو آنی چند رختی میو راگله و چن ها تو آنی تکالا سریک فیاکا، ظلام یک فیا و و فی تو آن عیطاقتی به متکای یک جن یادوجن یاسجن یاشوار، وایکلا شوار او، تکای کنسر، آمای تو حاضر علائم به استثنای کامریکا، یا همیشه و تو آنی به متکاو معتمدی و تو آن. أما بياني جن لسر و نيازي أوي كا أو أبوك شو نجن تكيه هاي لسرفيا ونيازي هابه أو وقت عمودي قيد كأو حالي فيا بي أي وقت يك فيا زملاء معنا بيو معنا بيو روانية هر اتكان لسرقة ووأي حالات جنتن هارك تكيه جاء تواني تكيه بك على لازم أو شو رماع مدرج أو يك توا آخری به دنمت باز هرگونه درج لحیش سرته که جیش شما دوندنه شوف که چون اتوانه تاودو آمد ساعتی پیاو پیاو لح حرکی اوجنا هیا اتوانه بیتمو تکاب دانی که توی ودوانیت هیچ کلمی ارنک دوائي او از دواجکیتر که اگر چی زورش ناراحت بیبو او اما او ناراحتیت هوایی روایی دیر نکه لا دارونو لا حبيب اشغالك هو امداجي هاي بابي كمتكي هيك تشبه اراك الحاله حياتي توني متكافل بس بسرم اساسا جمهور ليره ضعيف و ضوء وانا شي قبل الله ينقل وضع حملي ساعه ضاي مرغو يتواني رواشوكا جنك روشن جو لكا رابطي رواني معتبرة وانقطاعي كامل رابطي رواني معتبرة وكلاو سورتاك أصلاً معاشرة دنبوه كوابو أقل حامل بو زود ويمردنا كوزع الحامل بو أبيتش وارمامو دروش هر أمينيتم <تصفيق> <تصفيق> كأويا عاما أو كأفرمي والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجين يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرين وعشرة أما عام حامل وغير حامل أقريتو شمكا السياقة كالسياقي هنا باسي مردنا اما, أما كيتر وأولات الأحمال يعني والمطلقات أولات الأحمال جناني طلاغ دراويكا حاملا أجل حنا أن يضعنا حاملا ودرنتيجة قاعدة أبيب بويكا أو تعبيرا لأو لا رأيك رأيي أقليتكا أبعد الأجلين يعني أقر هاتو شوار ما مدروج بزراء. دعاية لو اسناء در حاملة ابي دعاية اوش هل